سميع الله لمن حمده اللهم لك الحمد انت قيوم السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد انت نور السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد انت باطن السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد انت الحق ووعدك حق وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ وَالنَّبِيُّونَ حَقٌّ أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَنْتَ الْأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الْآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ وانت الجاهر فليس فوقك شيء وانت الباطر فليس دونك شيء الهنا تم نورك فهديت فلك الحمد عظم حلمك فغفرت فلك الحمد تصدت يدك فاعطيت فلك الحمد وجهك اكرم الوجوه أجاوك أعظم الجاه ورطيتك أفضل العطية وأمنها تطا فتشفى وتعصى ما تغفر وتجيب المضطر وتكشف الضر وتشفي السقيم وتغفر الذنب وتقبل التوبة ولا يجزي بإنائك أحد الا يا من غمد حكم قناقا الله هم انت احق من نكد وانت احق من ربد وانت انصر من بتغي وانت انصر من وانت انصر من بتغي وانت ارقف من ملك وانت اجود من سقم وانت اكرم من اعطا وأنت أرحم من استمحيه وأنت أكفى من توكل عليه وأنت أكفى من توكل عليه وأنت أبر من أجاب أنت الملك لا شريك لك وأنت الفرد لا ندلك كل شيء هارك إلا وجهك لا تطاع إلا بإذنك ولا تحصى الا لعنك طار فتشف وتنصا فتغيب اقرب شهيد وادنى خفي حلت دون النقص واخذت من نواصي وكتمت الانثار ونسخت الاجان القلوب لك مخضيه وسطك وينك علانيه الحلال وما اخلا والحرام وما حلا والدين وما شرت والنم ما قضيت والخلق خلقك وانهبت ابد وانت الله الذي قوف التوام الرحمن الرحيم يا من اظهر الجميل وستر القبيح يا من أظهر الجميل وستر القبيح يا من لا يأخذ من جنيره ولا يهدك السد يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة يا باسق اليدين بالرحمة يا صاحب كل نجوى ويا مغفرة يا من شفعا يا كريم الصبح يا عظيما من يا مبتد يا مبتدا امن النعم قبل استفاتها الهنا اغلقت الملوك اضوابها وغامك مفتوح للسائلين غامت النجوم ونامت الهواء وانت الحي القيوم الذي لا تاخذ قسطا ولا نعما الهنا اليك توجهنا وللمعروفك ترضنا ولاجابتك ايقنا يا حبيب التائبين يا من أذاق قلوب الهابدين لذيدا الحمد وحلا وزنقطا الى لي يا من يغفل من تاب ويغفر من اناب يا من يتأمن على الخاطئين ويحلم عن الجاهلين يا ذا الذي استدرك بالتوبه ذنوبنا يا شام غامر رحمتكم منا وصفح عن ذنبنا وتجدنا واحسن الينا بعد اساتنا يا خير من قدر واعظم من رحم واعرف من اغفى الهنا ليس ما كان الههم بالكون فيودع اليس لك شريك في الوجاد بمن نستغيث وانت الرحيم الغافر وبمن نستنصب وانت القوي الناصر وبمن نستجيب وانت القوي القادر يا من أرتنا في الإحسان إلى الناس أحسن إلينا بظنون دعائنا اخسن بناينا وضمن اماننا يا من امرتنا من عفو اما ظلمنا ولما انفسا اقرنا ولما انفسا غفرنا اللهم اننا نسالك بنور وجهك اللهم اننا نسالك بنور وجهك الكريم الذي أشرقت له السماوات والأرض وبإسمك العظيم الذي إذا دنيت به أجب أن تقبلنا في هذه الساعة أن تقبلنا في هذه الساعة وأن ترضى على النار ظلا سخط بعده أبدا اللهم أنت ربنا لا إله أبدا خلقتنا ونحن عبادك ونحن على أهدك ووعدك ما استطعنا ننوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بهمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا لا كنا من الظالمين غير لم تكف لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اهدنا في من هديت و عافنا في من عافيت و تولنا في من توليت وقنا و اصرف عنا برحمتك شر ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك انك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يظلم من عليك ولا يعز من اذى دبرك تر ربنا وتليك لك الحمد انا ما قضيت لك الشكر انا ما اطيب استغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا وانا توب اليه اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحفظ به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تغل له هنا بجناتك ومن اليقين ما تهول به علينا مصارب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا آبدا ما أبقيتنا واجعلهم الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادنا جعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا الى النار مصيرنا واجعل الجنه هي غايتنا ولا تسلق علينا بذروقنا من لا يخافك فينا ولا يخشى منا برحمتك يا ارحم الرحيم اللهم انا نسال ان تصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا اقرانا التي فيها متاعنا واجعل الحياه زياده لنا في كل خير والموت راحه لنا من كل شر برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم حبب الينا الايمان زينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم جدد الايمان في قلوبنا اللهم زيننا بزينه الايمان واجعلنا هدا متا مقتدين اللهم انا نسالك اليقين اللهم انا ارسلك يا امين بمنود الله اللهم اللهم اننا نقول قناقينا بك عام ومود يا رب العالمين اللهم يا مقلب قلوب ثبت قلوبنا على الدين اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا الى طاعتك اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك أن تصلح فساد قلوبنا اللهم أصلح فساد قلوبنا اللهم رتق قلوبنا لذكرك يا رب الهانم ربنا اعطنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار اللهم من نسانك جنة وما قرب اليها من قول وامل ونهوذ بك من النار وارعود بك منام وما قربني من قول وهم الله عنا نسالك جنبنا اللهم انا نسالك الجنه اللهم انا نستودعك الجنه اللهم انا نستجير بك من النار اللهم انا نستجير بك من النار اللهم انا نستجير بك من النار اللهم انا نستودعك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك الصدق والإخلاص اللهم لنا نسألك الإخلاص في القول والأمل اللهم طهق قلوبنا اللهم طهر قلوبنا من الرياء والنفاق والسمعه والهجم اللهم لا تجعل في اعمالنا حقا الرياء والصنم اللهم لا تجعل في اعمالنا حقا الرياء والسمع اللهم طهر قلوبنا من الرياء وانسنتنا من الكذب واعيوننا من الخيانه انك تعلم خائنه اعين وما تخفي الصدور اللهم انا نسالك السلامه من كل اثم ونسالك الغنيمه من كل بئر ونسالك الفوز بالجنه والنجاه من النار اللهم انا نسالك في هذه السنه المباركه في هذا المكان الطاهر المبارك في هذا الوقت المبارك في هذا الشهر المبارك ان تعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا و رقاب والدينا من النار اللهم اختم لنا شهر رمضان بالاقوى فوز بجناتك والابقى من نيرانك اللهم انا نسالك ان تجعلنا ممن صام رمضان ايمانا واحتسابا اللهم انا نسالك ان تجعلنا ممن صام رمضان ايمانا واحتسابا اللهم انا نسالك انتج علينا من وفقا قيام اينه القدر ايمانا واحتسابا بابا فتقدمه بابا فتقدمه واعطيته سؤله وقضيت حوائجه وحققت امنياته يا رب العالمين اللهم انا نسالك ان تغيب علينا رمضان و من جديده وازمنه جديده اللهم ان قلبا يحزن وان العين لا تدمع وان على افراق شهر رمضان نحن حزون اللهم واجرنا فيه من المقبولين اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم ربانا انك انت التواب الرحيم اللهم انا نسالك القبول يا اكرم الكرام اللهم لا تجعل حبنا من صيام الجوع والعطش ولا تجعل حبنا من قيام من النصب والتعب يا رب العالمين اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين الذين شهدونا كبالوحدانية ونبيك بالرسالة وما كانوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم غسلهن بالماء والنجوى والبرد ونقيهن من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم انس وحشتهن اللهم نور على قبورهم اللهم وسع مدخلهم اللهم افتح لهم من غام الجنه ياتيهم الريح يا ريحانها حتى قيام الساعه يا حملة الباقين اللهم ارحمنا اذا صبنا الى ما صار اليه تحت الجناذ والتراب وحدنا تحت الجناذ والتراب وحدنا فارقنا ما نحب وبقي معنا ما عملنا فاصلح اللهم اعمالنا سألنا اللهم وضلنا عملا صالحا واقبضنا عليه يا رب العالمين اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا الا غفرته ولا هم من الا فرجته ولا كربا ان الله نفسته ولا مبتلى ان الله عافيته ولا مريض الا شفيته ولا مديونا الا قضيت دينه ولا غريما الا وارد صالحا وهبته ولا مسفور الا فككت صخره ولا ضائفا الا ولا غالب الا وعدتك ولا غالب الا وعدتك برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اصلح لنا زوجاتنا واصلح لنا ذرياتنا واصلح اللهم لنا اهلينا اللهم اصلح امهاتنا واصلح اباءنا واصلح اخواتنا واصلح اخواننا واصلح ابناءنا واصلح احفانا اللهم وجعلنا واياهم هداتا مهتدين اللهم وجعلنا واياهم هداتا مهتدين لا تضلنا ولا تضلنا سن لمن اوليائك ودلني اهدا وبهبك من اهبك والعدي فيك من هداك يا رب العالمين اللهم اصلح نساءنا ونساء المسلمين اللهم جنبهن التبغ والصفور اللهم جنبهن التبغ والصفور اللهم واجلهن هاديات مهديات صالحات مصلحات حافظات للغيب بما حفظ الله اللهم اصلح شبابنا وشباب المسلمين اللهم اصلح شبابنا وشباب المسلمين اللهم احفظ فروجهم اللهم وسخر لقائته اللهم اجعلهم مفاتيحا للخير مغاليقا الشر برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اعز الاسلام والمؤمنين ودم اعدائك اعدا المله والدين وانصر اللهم عبادك الموحدين اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان الذين يريدون ان تقهر كلمه الله العليا يا رب العالمين اللهم ارحم المستضعفين من المسلمين في كل مكان اللهم كن لهم معنا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا اللهم احمِ الحاكميهم واكف عنهم اللهم اشف مرضاناهم وداو جراحهم وتقبل شهداءهم واطمئن جائعهم يا ارحم الراحمين اللهم ارحم الشيوخ والكهل والاطفال الضعف اللهم انا نسالك نصرا عاجلا اللهم نصرا للإسلام و للمسلمين اللهم إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن و ليس لنا حول و لا قوة إلا بك اللهم إنا حزينون على ما أصاب إخوانا في جميع الفاء الهال اللهم نصرا عاجلا اللهم نصرا عاجلا اللهم اعز الاسلام يا قم يا عزيز اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم ارحم عبادك فتنه فتممنا غير مفتونين ولا مبدلين ثابتين على دينك حتى الانقاد يا رب العالمين سبحان ربك رب عزته عما يصفون وسلاما على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد عنانه وصفه يا جمال